يا ابو كهي عمو فما بكى قمرون الا على قمري يا ساعد الله قلب السبطى الضرو فردايا ولم يبلغ ال في العمر مرملًا دراتهم رملة صرخه يا وحدي يا وايا يا لا تلوموها ما عاد هل اهل ولد من عنده شوف الوحده من يموت من عندها واحد تفقد عقلها شعورها كله يروح من عندها ومع العلم عندها 2 و يسلوها مرملا المرملا يا رملة صرخت يا وحدي وسروري يا بصري يا يا خلفت وائلده والهم ترعى نجوم الدجى في الليال بالسهر ما اسمع شا تقول حملته تسعتين حتى سعرت به طول الليالي هاي المرأة ليش تربي تريد تشوف اولادها تشوف ذريتهم على الاقل تشوف زفاف الولد هاي تقر عينها برؤيته هاي حملته ساعة حتى انسهرت به طول الليالي فلم اجني سوى الضرر والله جابي جابي جابي الخيمة ويجري دمحنا حاملنا على صدره ورجلاه تخطان بالتراب اولي جابي الخيمة ويجري دميع عاني سوى الحسن وقعد ما بين شبل الاكبر وبين واحد على يمينة واحد على يسارة من مثلك يا ابا عبد الله من عند قلب مثل قلبك من عند صبر مثل صبرك والله جاب جاب الخامتة ويجري دميع عيني وقعد ما بين شبل الاكبر وبينه والله ما ينسى المظلوم لما نوصل لخيام شنه حالته شايل على صدر يشيع الولاء جس ايام آي آي آي آي آي بالحال نادى ومدمع بالخال سجايا يا اهل الامخيام جاكم العريس مذبو والله, والله فرّت بنات الهاشمية من خدرها ايه والله فرّت بنات الهاشمية من خدرها يا دي تلكم لعنا ودي تشبك عشره واملات نوح على الولد وتدق صدرها اي والله تنادي يا ابن القلب صار مجروح هيا يا ابن القلب صار صاياي ااياي ارمج جاءت عند راس ولدها وضعت راسه في حجري تنظر إلى الشباب ودموعها تتهادر على وجنتها بلكت بل في قاب تقل لها انتح الجسمي يا جاسم من ونينا ذوبت قلبي لا تصد ليه بعينها يا عياك عرية هيش يبني وللمقابر صار بفرد ساعي زفافك والمنية انا من شفيت عمك لبسك تفصيل لك فعل والله لك فعل يا عيان قلت الولد ما يعود من حمد لما جان قومي يا رملا قوا ومي سكن ودع شمعة الشبان او على العرايه جيبت يازچي بضعيف الصوت حل الدراع عني. يا والدي وتائها لكثر التوديع. والله مني نزف الدماء وحر الشمس فتني وبهاغني. طلع لوانا طلع. والله ومن العطش تدرون ما ضل جلد ومن العطش تدرون هي ايال بيه والله وش مكايت على مهجة قلبها بالأياد اسمعوا اسمع. لن الشعيدي صيح ذوبته فادي انا مفجوع من فقد اخوتي والذبحات اولادها اوه يا ذل يا كرهيطا يا يا الولاد, يا الولاد. ذيه يا ابني مهلا يا بطي والله نا ويا ولدي حر الشمس غيا ارسوا وماك لو انت انشر يا ابن الاسومك والله ولدي عريان ومسلب هدومك هيا عريان ومسلب باللبن من ذرة الغذاك. اه? اش الام اذا فقدت ولدها? اش تذكر? اه? ايام الرضاع? تذكر ايام الربع? ايام السهر? ايام التعب? اه? اكعدكم يا الاخوات فاقدات? اكعدكم انفارقات? اه? خلني اسألكم اكعدكم يولا تعالوا شوفوا شو تقولوا حين الثكل وحين الفقد والله يا ابني يا ابني اطلبك باللبان من ذرة الغذاك اطلبها يا اياك سحر يا يليم ذاك نسيت اربعك يا جاسم نسيت اربعك والله يا مدلل يا مدلل سقم نرباك وتعبني اي يا مدلل سقم اتعبني وزقمني وغير اللوني. على صدر ربوته ومهدك امتوني يا ولدي. وين تربي كمك? وين تخليك? على درعان هاي. على اجتافي والله يا, يا اتعبني وسقمني وغير اللين على صدر ربيت ومهدك يا ولدي أنا حسبت حسابي وحسابي طلع دوني والله تبني البيت حساب وحسابي طلع دوني على راسي البيت تشيد وتبني